وَيَنْصُرُكَ اللَّهُ نَصْرًا عَزِيزًا هُوَ الَّذِي أَنْزَلَ السَّكِينَةَ فِي قُلُوبِ الْمُؤْمِنِينَ يَزْدَادُونَ إِيمَانًا مَعَ إِيمَانِهِمْ وَلِلَّهِ جُنُودُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا ليدخل المؤمنين والمؤمنات جنة تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ويُكَفِّرَ عَنْهُمْ سِيَأَتِهِمْ وَكَانَ ذَلِكَ عَنْدَ اللَّهِ فَوْزًا عَظِيمًا وَيُعْذِبَ الْمُنَافِقِينَ وَالْمُنَافِقَاتِ وَالْمُشْرِكِينَ وَالْمُشْرِكَاتِ الظَّنِينَ الظَّنِينَ بِاللَّهِ ظَن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 يَدُ اللَّهِ فَوْقَ أَيْدِيهِمْ فَمَن نَّكَثَ فَإِنَّمَا يَنكُثُ عَلَىٰ نَفْسِهِ وَمَن أَوْفَىٰ بِمَا عَاهَدَ عَلَيْهُ اللَّهُ فَسَيُؤْتِيهِ أَجْرًا عَظِيمًا سَيَقُولُنَّكَ الْمُخَلَّفُونَ مِنَ الْأَعْرَابِ شَغَلَتْنَا أَمْوَالُنَا وَأَهْلُونَا فَاسْتَغْفِرْ لَنَا يَقُولُونَ بِأَلْسِنَتِهِم مَّا لَيْسَ فِي قُلُوبِهِمْ قُلْ فَمَن يَمْلِكُ لَكُم مِّنَ اللَّهِ شَيْئًا إِنْ أَرَادَ بكم ضرا أو أراد بكم نفعا بل كان الله بما تعملون خبيرا بل ظنتم أليان قلب الرسول والمؤمنون إلى أهلهم أبدا وزين ذلك في قلوبكم وظنتم ظن السوء وكمتم قوما بورا ومن لم يؤمن بالله ورسوله فإن اعتدنا للكافرين سعيرا ولله ملك السماوات والأرض يغفر لمن يشاء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 ومن يطع الله ورسوله يدخل الجنات يدخل جنات تجري من تحتها الانهار ومن يتولى يعذبه عذابا اليما لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم فأنزل سكينة عليهم فعلم ما في قلوبهم فأنزل سكينة عليهم وأثابهم فتحا قريبا. ومغالم كثيرة يأخذونها وكان الله عزيزاً حكيماً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 يَعْمَلُونَ فَنَّى أَنْ يَبْلُغَ مَحِلَّهُ وَلَوْلَا رِجَالٌ مُؤْمِنُونَ وَنِسَاءٌ مُؤْمِنَاتٌ لَّمْ تَعْلَمُوهُمْ أَن تَطَؤُوهُمْ فَتُصِيبَكُم مِّنْهُمْ عَارَةٌ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 مغفرةً وأجراً عظيماً